سورة المائدة مدنية من مقاصد السورة الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها التفسير يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود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 فالإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمره إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته فلا مكرها له ولا معترض على حكمه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 وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب يا ايها الذين امنوا لا تستحلوا حرمات الله التي امركم بتعظيمها وكفوا عن محظورات الاحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد ولا تستحلوا القتال في الاشهر الحرم وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ولا تستحل ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله ولا تستحل البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعال بأنها هدي ولا تستحل قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضات الله وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمره وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه ولا تعاونوا على المعاصي التي يأثم صاحبها وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته ان الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمترديه والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشارون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 وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الدبح والميتة بالخنق والميتة بالضرب والميتة بالسقوط من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم وحرم عليكم ما كان دبحه للأصنام وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها فعل أو لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي اليوم اكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام واتممت عليكم نعمة الظاهره والباطنه واخترت لكم الاسلام دينا فلا اقبل دينا غيره فمن الجئ بسبب مجاعه الى الاكل من الميته غير مائل للاثم فلا اثم عليه في ذلك ان الله غفور رحيم ولما ذكر الله ما حرم اكله ذكر ما اباح اكله فقال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 ان الله سريع الحساب يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله قل أيها الرسول أحل الله لكم ما طاب من الماكل وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب كالصقور تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بأدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت فكل مما أمسكته من الصيد ولو قتلته واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بانتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع الحساب للأعمال اليوم أحل لكم الطيبات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 أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل الله لكم أكل المستلبات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحل ذبائحكم لهم وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتمهن مهورهن وكنتم متعسفين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهن ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين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 أو لا مَسْتُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر فتوضأوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخل برئه أو كنتم مسافرين في حال صحة أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا أو محدثين حدثا أكبر بمجامعه النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام واذكروا عهده الذي عهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتقوا الله بانتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء.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 يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو فاعدلوا معهما فالعدل أقرب إلى الخوف من الله والجور أقرب إلى الجسارة عليه واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذي لا يخلف الميعاد الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنه والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم والذين كفروا بالله وكذبوا باياته اولئك هم اصحاب النار الذين يدخلونها عقوبه على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا ان يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا. وقال الله إني معكم. لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم عنكم سيئاتكم ولا جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا وأقام عليهم اثني عشر رئيسا كل رئيس يكون ناظرا على من تحته وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتاييد إذا اديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم وعظمتموهم ونصرتموهم وأنفقتم في وجوه الخير فإذا قمتم بذلك كله لاكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عمدا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا، وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة. يحرفون الكلمة عن مواضعه بالتبديل لألفاظه، وبالتاويل لمعانيه بما يوافق أهوائهم، وترك العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين. إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد فاعفوا عنهم ولا تأخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنتوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباعوا عيسى عليه السلام فترك العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل اسلافهم من اليهود والقينا بينهم الخصومة والكراهه الشديدة إلى يوم القيامة فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب الثورة والنصارى أصحاب الإنجيل قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله وهو نور يستضاء به وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والاخرويه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 يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله وهي الطرق المصلة إلى الجنة ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام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 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم قل لهم أيها الرسول من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دل ذلك على أنه لا إله إلا الله وأن الجميع عيسى بن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام فهو عبده ورسوله والله على كل شيء قدير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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ودعا كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه قل أيها الرسول ردا عليهم لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة لأنه لا يعذب من أحب بل أنتم بشر كسائر البشر من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله لئلا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم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 واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم اذكروا بقلوبكم وألفنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين وأعطاكم من نعمه ما لم يعطي أحدا من العالمين في زمانكم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال موسى يا قوم دخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ قَوْمًا أُولِي قُوَّةٍ وَأُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وَهَٰذَا يَمْنَعُنَا مِنْ دُخُولِهَا فَلَن نَّدْخُلَهَا مَا دام هَؤُلَاءِ فِيهَا لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم فايخرجوا يخرجوا منها فإنا داخلون فيها قال رجلان من الذين يخافون أمعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام ادخلوا على الجبابرة باب المدينة فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتل الجبارين أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال موسى لربه يا رب لسلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون فاصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال الله لنبيه موسى عليه السلام إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين سنة يظلون هذه المدة في الصحراء حيارا لا يهتدون فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم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 واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مريت فيه حين قدم قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال لاقتلنك يا هابيل فقال هابيل انما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين لإما دت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك ذلك ليس جبنا مني ولكني أخاف الله رب المخلوقات إن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقال له مرهبا إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة ذلك الجزاء جزاء المعتدين وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فزينت لقبيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حرظهم في دنياهم وأخراهم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه قال القاتل أخاه حينئذ يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وار الغراب الآخر الميت فأواري سوءه أخي فواراه حينئذ فأصبح من المتحسرين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 ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون من أجل قتل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابه فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمه قتلها ولم يقتل فكأنما احيا الناس جميعا لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجليه ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا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 ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى أو يغربوا في البلاد ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واطلبوا القرب منه باداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه وجهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونه وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تقبل منهم ولهم عذاب أَلِيمٌ إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملكما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم الْقِيَامَةِ ما قبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنا لهم ذلك فلن يخرجوا منها ولهم فيها عذاب دائم ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من يأخذها خفية وهو السارق فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتبان كالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقه فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاه لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق وترهيبا لهما ولغيرهما والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في تقديره وتشريعه فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّرِقَةِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تَفْضِلَ مِنْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِدُنُو بِمَنْ تَابَ مِنْ عِبَادِهِ رَحِيمٌ بِهِمْ لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير لقد علمت ايها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك اعراضا منهم عنك يبدلون كلام الله في التوراه بما يوافق أهواءهم يقولون لأتباعهم إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه وإن خالفها فاحذروا منه ومن يريد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر لهم في الدنيا خزي وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضررك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا فإن تحاكم إليك أيها الرسول فصل بينهم إن شئت أو ترك الفصل بينهم إن شئت فأنت مخير بين الأمرين وإن تركت الفصل بينهم فليستطيعوا أن يضروك بشيء وإن فصلت بينهم فصل بينهم بالعدل وإن كانوا ظلمة وأعداء إن الله يحب العادلين في حكمهم ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإن أمر هؤلاء لعجب فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهوائهم. هم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق اهواءهم فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك وما صنع هؤلاء بصنيع المؤمنين فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون انا انزلنا التوراه على موسى عليه السلام فيها ارشاد ودلاله على الخير ونور يستضاء به يحكم بها انبياء بني اسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعه ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس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 او مفضلا عليه غيره او مساويا له معه فاولائك هم الكافرون حقا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وفرضنا على اليهود في التوراه ان من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه ومن جدع انفا متعمدا جدع انفه ومن قطع اذنا متعمدا قطعت اذنه ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه وكتبنا عليهم ان في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته ومن تطوع بالعفو عن الجاني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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها وعطيناه الإنجيل مجتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام هو موافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها وجعلنا الانجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الفاسقون وليؤمن النصارى بما انزل الله في الانجيل وليحكم به فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا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 وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها فما وفقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها ذلك ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العافي فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه وسيجازيكم على ما قدمتم من اعمال وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا فاعلم ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون وان احكم بينهم ايها الرسول بما انزل الله اليك ولا تتبع اراءهم النابعه من اتباع الهوى واحذرهم أي يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك فلن يألوا جهدا في سبيل ذلك فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية ويعاقبهم على جميعها في الآخرة وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعا لأهوائهم فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهوائهم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 يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم وكل الفريقين تجمعهم معاداتكم ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار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 فترى ايها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاه اليهود والنصارى قائلين نخاف ان يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالهم منهم مكروه فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب وهيها ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين فهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاه بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما اعد لهم من عذاب يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فستياتي الله بقوم يحبهم ويحبون فستياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم. رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين. يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين. ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده. والله واسع الفضل والإحسان. عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه ولما نهى الله عن موالاه اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أب الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لأن الله ناصرهم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 لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء واصياء واتقوا الله بالسناب ما نهاكم عنهم موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة. ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ هَلْ تَعْبُونَ عَلَيْنَا إِلَّا إِمَانَنَا بِاللَّهِ وَبِمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وبما أنزل على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر فما تعبونه علينا محمدة لنا وليس مذما. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هو أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء انهم اسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد المسخ قرده وخنازير وجعل منهم عبادا للطاغوت والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا اولئك المذكورون شر منزله يوم القيامه واضل سعيا عن الطريق المستقيم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَإِذَا جَاءَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُنَافِقُونَ مِنْهُمْ أَبْهَرُوا لَكُمْ الْإِيمَانَ نِفَاقًا مِنْهُمْ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام ساء ما يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجذب يد الله مقبوضة عن بدل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطرد من رحمة الله بقولهم هذا بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض لا حاجر عليه ولا مكره له ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا ذلك لما هم عليه من الحسد والقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء كلما جمعوا للحرب واعدوا لها عده أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له والله لا يحب أهل الفساد ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرا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 ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الرسول اخبر بما انزل اليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا فان كتمت منه شيئا فما انت بمبلغ رساله ربك وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما امر بتبليغه فمن زعم خلاف ذلك فقد اعظم الفريه على الله والله يحميك من الناس بعد اليوم فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء فما عليك إلا البلاغ والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهدايه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل أيها الرسول لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنيه وكفاية إن <تصفيق> الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حضوط الدنيا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق، وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم فترتب عليه ما لم يظنوه فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه وصموا عن سماعه سماع قبول ثم تاب الله عليهم تفضلا منه ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه حدث ذلك لكثير منهم والله بصير بما يعملونه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية لغير الله مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم فنحن في عبوديته سواء ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدا ومستقره نار جهنم وما له ناصر عند الله ولا معين ولا موقد ينقذه مما ينتظره من العذاب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر النصارى القائلون إن الله مؤلف من ثلاثة هم الأب والابن وروح القدس تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فليس الله بمتعدد إنما هو إله واحد لا شريك له وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان ولو كان الذنب الكفر به رحيم بالمؤمنين ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الْآيَاتِ ثم انظر أنا يؤفكون ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليهم من الموت وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه كيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام فانظر أيها الرسول نظرة تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات ثم انظر نظر تأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا فهو عاجز والله منزه عن العجز والله هو وحده السميع لأقوالكم فلا يفوته منها شيء العليم بأفعالكم فلا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل أيها الرسول للنصارى لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم بسبب اقتداءكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل ذلك الطرد من الرحمة بسبب مرتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعدونك ويعدون الموحدين ساء ما يقدمون عليهم من موالاتهم الكافرين فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها ابدا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولايه المؤمنين لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لا تجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبده الأصنام وغيرهم من المشركين بالله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 وإذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وهؤلاء النجاشي واصحابه قلوبهم لينه حيث انهم يبكون خشوعا عند السماع ما انزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتبعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه فأثابهم الله بما قالوا جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فجزاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشجارها ماكثين فيها ابدا وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد او شرط والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله اولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبدا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح لا تحرموها تزهدا أو تعبدا ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكل مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا لإن كان حراما كالماخوذ غصبا أو مستخبثا واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه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 لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحليث من غير قصد وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم فينحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بأحد ثلاثة أشياء على التخير في إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام ثلاثة أيام. ذلك المذكور هو كفاره أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا وعن كثرة القسم بالله وعن عدم الوفاء بالقسم. ما لم يكن عدم الوفاء خيرا ففعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم كما بين الله لكم كفاره اليمين يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 والقمار المشتبل على عوض من الجانبين والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب كل ذلك اسم من تزيين الشيطان فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة <تصفيق>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 فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بانتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه واحذروا من المخالفة فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه وقد بلغ فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها فنزلت الآية التالية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات متقين سخط الله عليهم مؤمنين به قائمين بالأعمال الصالحة تمدد مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرون والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرون لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه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 يا أيها الذين آمنوا لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله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 هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمره واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فهو الذي اليه وحده ترجعون يوم القيامه فيجازيكم على اعمالكم جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم والهدي والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها دليل على علمه بما يصلح للعباد اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وغفور لمن تاب رحيم به ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية فذلك بيد الله وحده والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال وسيجازيكم على ذلك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلشون قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن كثرته لا تدل على فضله فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الله عنها والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها وليست مما يعينكم على أمر دينكم إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم وذلك على الله يسير فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا حليم عن أن يعاقبهم بها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين وقد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينة والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم والوصيلة وهي الناقة التي تصل انجاب انثى أنثى بأنثى وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام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 وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الانعام تعالوا الى ما انزل الله من القران والى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام قالوا يكفينا ما اخذناه وورثناه عن اسلافنا من الاعتقادات والاقوال والافعال كيف يكفيهم ذلك وقد كان اسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الى الحق فلا يتبعهم الا من هو اجهل منهم واضل سبيلا فهم جهله ضالون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إِلَى الله مرجعكم جَمِيعًا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدليم من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين ان سافرتم فنزل بكم الموت وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبا ولا يكتمان شهادة لله عندهما وأنهما إن فعلا ذلك كان من المذنبين العاصين لله فإن عثر على أنهما استحقا اسما فآخران, فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأهلان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما وما حلفنا زورا الا إن, إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان وأقرب إلى أن يخاف أن ترد أيمان الورثة بعد ايمانهما فيحلفون على خلاف ما شهد به فيفتضحان واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول والله لا يوفق الخارجين عن طاعته يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها قالوا مفوضين الجواب إلى الله لا علم لنا وإنما العلم لك ربنا إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَاءْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَالكُرْحِينَ قَالَ اللَّهُ مُخَاطِبًا عِيسَى عَلَيْهِ السلام يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ واذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب واذكر نعمتي على أمك مريم عليه السلام حين اختفيتها على نساء زمانها واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل عليك وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم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 قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك مقادون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 هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا إذ لعل فيه فتنة لهم وقال لهم توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا, وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال الحوريون لعيسى نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فاجاب عيسى طلبه ودع الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للأحياء منا اليوم ومن يجيء بعدنا منا وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى الصدق ما بعثت به وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك وأنت يا ربنا خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا لأنه شهد الآية الباهرة فكان كفره كفر عناد وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى بن مريم عليه السلام يا عيسى بن مريم هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله فأجاب عيسى منزها الرب لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته لأنك لا يخفى عليك شيء تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر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 وانت على كل شيء شهيد قال عيسى لربه ما قلت للناس الا ما امرتني بقوله من امرهم بافرادك بالعباده وكنت رقيبا على ما يقولون طيله وجودي بين اظهرهم فلما انهيت مده بقائي بينهم برفعي الى السماء حيا كنت يا رب انت الحفيظ لاعمالهم وأنت على كل شيء شهيد لا يغيب عنك شيء فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم يا رب فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وإن تمن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم فلا فوز يدانيه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله وحده ملك السماوات والأرض فهو خالقهما ومدبر أمرهما وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء أدون الله قال سورة الأنعام مكية من مقاصد السورة تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين التفسير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 ثم ضرب سبحانه مده لاقامتكم في الحياه الدنيا وضرب اجلا اخر لا يعلمه الا هو لبعثكم يوم القيامه ثم انتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 فسوف يأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزئون وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجرية فقد أعرضوا عما هو أوضح فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض, مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلنا المرسل اليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه اذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم امره ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئ هؤلاء بطلبهم إن ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها فحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه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 وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها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 وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وان ينلك يا ابن ادم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك الا الله وان ينلك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا رد لفضله فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الغالب على عباده المذلل لهم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 وغاب عنهم وخذ لهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا هو في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ومن المشركين من يستمع اليك ايها الرسول اذا قرات القران لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه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 ومعلموا أن ما يقومون به إهلا كلها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى ايها الرسول حين اوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله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 وَدَنَا عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نَحْنُ نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم.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 ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم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 فلا تكونن من الجاهلين وان كان شق عليك ايها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم واعراضهم عما جئتهم به من الحق فإن استطعت ان تطلب نفقا في الارض او مصعدا الى السماء فتاتيهم بحجه وبرهان غير الذي ايدناك به فافعل ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم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 قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مُتَعَنِّتِينَ وَمُنَاطِقِينَ بِالْإِيمَانِ هَلْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ خَارِقَةٌ تَكُونُ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّهِ عَلَى الصِّدْقِ فِيمَا جَاءَ بِهِ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من حيوان يتحرك فوق الأرض؟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 غير الله تدعون ان كنتم صادقين قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني ان جاءكم عذاب من الله او جاءتكم الساعه التي وعدتم انها اتيه اتطلبون اذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشده إن كنتم صادقين في الدعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضر بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الحق أنكم لا تدعون إذاك غير الله الذي خلقكم فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء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 بسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لو أنهم حين جاءهم بلاءنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعبوا. وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر وصححنا لهم أجسامهم بعد المرض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 والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم ب. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم باخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج والنوع البراهين ثم هم يعرضون عنها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغته أو جهره هل يهلك إلا القوم الظالمون قل لهم أيها الرسول أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به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 قُلْ لَأَقُولُ لا لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَّبِعُ إلَّا مَا يُحَاجِلِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 لا تبعدهم لتستميل آكابر المشركين ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء إنما حسابهم عند ربهم وما عليهم من حسابك شيء إنك إن ابعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون باياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فرد عليهم السلام إكراما لهم وبشترهم بسعات رحمة الله فقد أوجب الله على نفسه الرحمة ايجاب فضلي فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفة ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله فإن الله يغفر له ما ارتكبه فالله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكما بينا لك ما ذكر نبين أدلتنا وحجتنا على أهل الباطل ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والله هو, هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى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 ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا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 او ياتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف او يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا تامل ايها الرسول كيف ننوع لهم الادله والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون ان ما جئت به حق وان ما عندهم باطل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مريه في أنه من عند الله قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة.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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهو يسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة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 لهم يوم القيامة شراب متناه الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله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 وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو ينتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه قل لهم أيها الرسول ان هدى الله هو الهدى الحق وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين وَأَنْ أقيم الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وهو الذي اليه تحشرون وقد امرنا باقامه الصلاه على الوجه الاكمل وامرنا بتقوى الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فهو وحده الذي يجمع العباد اليه يوم القيامه ليجازيهم على اعمالهم وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق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 فضواطن الأمور عنده كظواهرها وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَحِينَ رَأَى الْقَمَرَ طَالِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا غَابَ قَالَ لَئِن لَّمْ يُوَفِّقْنِ اللَّهُ لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْبَعِيدِينَ عَنْ دِينِهِ الْحَقِّ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَحِينَ رَأَى الشَّمْسَ طَالِعَةً قَالَ هَذَا الطَّالِعُ رَبِّي هَذَا الطَّالِعُ أَكْبَرُ مِنَ الْكَوْكَبِ وَمِنَ الْقَمَرِ فَلَمَّا غَابَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ وَلَمَّا تَبَرَّأَ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ مَا تَعْبُدُونَ إِذًا فَقَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وخصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم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 فلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن؟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 وهم وفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نتاء إن ربك حكيم عليم وتلك الحجة وهي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن؟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 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَزَقْنَا إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ وَحَفِيدَهُ يَعْقُوبَ وَوَصَّيْنَا كُلًّا مِنْهُمَا لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ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 واعطيناهم الحكمه واعطيناهم النبوه فان يكفر قومك بما اعطيناهم من هذه الثلاثه فقد هيانا لها وارصدنا قوما ليسوا بكافرين بها بل هم مؤمنون مستمسكون بها وهم المهاجرون والانصار والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين اولئك الانبياء ومن ذكر معهم من ابائهم وابنائهم واخوانهم هم اهل الهدايه حقا فاتبعهم وتاس وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وهم على صلاتهم يحافظون وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السموية لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يستدوا والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفرضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يُوحَ إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 وإنذلي مثل ما أنزل الله وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته لو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 كما أنشأناكم أول مرة حفاة عرات غرلا وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع ويشق النوى فيخرج منه النخل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 قد فصلنا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي السَّارِكُمْ إِذَ اشْتَبَهَتْ عَلَيْكُمْ الطُّرُقُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ بَيَّنَّا الْأَدِلَّةَ وَالْبَرَاهِينَ الدَّالَّةَ عَلَى قُدْرَتِنَا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها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 فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله وهو الذي أنزل من السماء ماء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 نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب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 واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكه تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تحيط به الأبصار وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبرهين جلية من ربكم فمن تعقلها وأدعن فنفع ذلك يعود إليه ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يدعن لها فضرر ذلك مقصور عليه ولست عليكم رقيبا احصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ وسيقول المشركون ليس هذا وحيا وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك ولنبين الحق للناس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 ولو شاء الله أن لا يشركوا به مَا ما أشركوا به أحدا وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم ولست عليهم بقيم وَمَا أنت رسول وما عليك إلا البلاغ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم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 وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون واقسم المشركون بالله اشد ايمانهم التي يقدرون عليها لئن جاءهم محمد بايه من الايات التي اقترحوها ليؤمنن بها قل لهم ايها الرسول الايات ليست عندي فانزلها انما هي عند الله ينزلها متى شاء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 ونقلب أسئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الافتداء للحق كما حلنا بينهم وبين الايمان بالقران اول مرة بسبب عنادهم ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارا يتخبطون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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنت والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 فلا تكونوا من الممترين قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل يعقل ان اقبل غير الله حكما بيني وبينكم فالله هو الذي انزل عليكم القران مبينا مستوفيا لكل شيء واليهود الذين اعطيناهم التوراة والنصارى الذين اعطيناهم الانجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مجتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 إن يتبعون إلا الظَّنَّ الظن هُمْ إلا يخرصون ولو قدر أنك أطعت أَيُّهَا الرسول أَكْثَرَ من في الْأَرْضِ من الناس يضلونك عن دين الله فقد جرت سُنَّةُ الله أن يكون الحق مع القلة فَأَكْثَرُ الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفا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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين فكلوا أَيُّهَا الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الدبح إِن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الْوَاضِحَةِ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 حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحام وغيرها إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده وذروا ظاهر الاسم وباطنه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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم لهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم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 واقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته ذلك أن لم يكن ربك مهلك بظلم وأهلها غافلون ذلك الإعذار بإرسال الرسول إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول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 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك ربك أيها الرسول هو الغني عن عباده فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم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 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون هو قال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاؤون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم يرتكب ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده سيجذيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه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 وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الاجنه إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا وإن ولد ما في بطونها من الاجنه ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء سيرزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه عليم بهم قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ هَلَكَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ لِخِفَّةِ عُقُولِهِمْ وَلِجَهْلِهِمْ وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا قد بعدوا عن الصراق المستقيم وما كانوا مهتدين إليه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ترين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعذ اثنين قل أيها الرسول للمشركين هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين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 Best three children from the daughter one and from the daughter two. Tell, are those Followed by ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين هو بقيه الاصناف الثمانيه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 ليبل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا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 قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون دكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم فمن الجاته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلددا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة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 وإنا لصادقون وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أَصَابِعُهُ كالإبل والنعام وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أَوْ ما حَمَلَتْهُ الْأَمْعَاءُ أَوْ ما اختلط بعظم كالألية والجنب وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به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 وعدم معاجلته لكم بالعذاب وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والاثام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء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 سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله لو شاء الله الا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به ولو شاء الله الا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله الا نكذب بهم لما كذبنا بهم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 وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق ايها المشركون لوفقكم له قل هل شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم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 وهم بربهم يشركون فيسوون به غيره وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ذلكم وفطاكم به لعلكم تعقلون قل أيها الرسول للناس تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله حرم عليكم أن تشتكوا به شيئا من مخلوقاته وأن تعقوا اباءكم بل يجب عليكم الإحسان إليهم وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهليه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 رجاء ان تتقوه بامتثال ما امر به واجتناب ما نهى عنه ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين لألا تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين انتظروا أحد هذه الأشياء إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث اخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست ايها الرسول منهم في شيء فانت بريء مما هم عليه من الضلال وليس عليك الا إنذارهم فأمرهم موكول إلى الله ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنه ضاعفها الله له عشر حسنات ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخسة والعظم لا أكثر منها وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَطْلُبُ رَبًّا وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ رَبُّ الْمَعْبُودَاتِ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِهِ وَلَا يَحْمِلُ بَرِيءٌ ذَنْبَ غَيْرِهِ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 ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الارض للقيام بعمارتها ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما اتاكم من ذلك ان ربك ايها الرسول سريع العقاب فكل ما هو آتٍ فهو قريب وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به